محمد الله رب العالمين حمد عزالي الشاكرين، الذاكرين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الطارحين واشهد أن سيدنا محمدا محمدا عبد الله ورسوله إمام الاستقيم وقاوة الهوزين وقاوة المحزرين وتقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب فيه من سفيره. هذا المسيئة الله عز وجل وزارتنا الثالث والأربعون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العبقلاني رضي الله عنه وربي الله عن علماء الأمة الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الجمعة الطيب وفي هذه اللحظات شديده الحراره ندعو الله عز وجل ان تكون ابواب السماء مفتحه فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل ليلنا يا ربنا برحمتك تقيا ولا محروما لا تجعل لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا كفيته ولا عسيرا الا يكسرته لا قرضا الا انهرته. ولا طالبا الا نجعته. ولا مجاهدا في شديدك الا نصرته. ولا مسكونا في الحق الا فتكت فيهنه. ولا مأزورا في سبيلك الا فتكت اسره. ولا طالب حاجة لك فيها رضا ولو فيها نجاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ولا تيطانا الا طالبتك. ولا عاصيا الا لديك ولا ضالا الا لك ولا عاد إلا حقا ولا صاحب صدر إلا الا صاحب ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا مطرته ولا ظالما الا هديته ولا مسافرا الا غالما سالما لاهله الا وقد رددته ولا عاقرا الا ورزقته ذريته الصالحه يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اجمع شرورنا قربنا نرد قرباتنا نرد قلوبنا طيب عقيدتنا نرد يقيننا أليمنا طيبنا وعطونا قدتنا وقمنا على طريقك يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله يا رب كثير. هذه تقريبا في دروس او كتاب من خلال كتاب وعشنا ثلاث جرود او ثلاثه جرود او ثلاث حلقات عن مقدمه عن الجهاد ومقدمه عن الغزوات ثم عشنا في الاسبوع الماضي مع غزوه بدر الكبرى واليوم ان شاء الله رب العالمين كان من الواجب ان ندخل في غزوة واحد لان خلى في غزوه واحد سوف ابقى مقدمه هذه المقدمة تربط ما بين غزوه بدر وغزوة واحد نقض عند قصر بقدر قصر ان يأخذ الفوائل والعبار. ثم قبل ان نذكر على قصر قصر قصر لابد من حديث مهم جدا هذا الحديث لما ينهاجم المسلمون اليوم يعني ليه الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا من نصر الى مصر ونحن رعوا من الكتاب ما كان موجودا بيننا ونخطر ان ماكن الى عيارة الله الأربعة، ومن عليه كلام سيدنا الحبيب المستقب. صلى الله عليه موجود ولا مشي؟ وكان ركوله ما زاله يحبسونه. صلى الله عليه ركوب. وزي وإذا وإذا تباعت أمتي بالعينه، العينه لون من لون عروره. لون. يعني إذا كانت كل معاملات أمتي باللون، لا إذا تعاملت بالعين يعني لا إذا دخلت في لا باللون. واطعموا اغناب البقر يعني تغرقتوا حكايه تربيه ال المعارك ده يعني الفلوس تغرقتوا البقره هنا كرهان ايه عن الدنيا وما فيها البقر هنا البقر يوجع منها خلاص ده هم لونا وروا على سبعةكم وسبعون بعدا. أتاج السبعين نوع نور. وعَرَبَ الْرُّوْضَ أَحْدِ الْمُسْتَمِرِينَ. شوف هاد الموت اللي أتى شوف كم واحد يربي فينا كله في عرب في مجلس العلم حتى اللي في البيوت. شوف يأخذ في في هو ما بتحمي. نسأل الله أن لنا جميعا. فلا رضوة نحن قبل دخول في رضوة رضوة لان رضوة عبد ينصف في ذهل الناس ان المسلم قد ذو بموزيح فننوضح كيف كان النصف حليثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في رضوة عبد بل دا نتكلم ربنا ربما كنا من الالدونية تظهر الحلقة الخدمة يا جمارة رضا جربه تلاقينا رضوة بجر وغضوة عبد حتى التواعد اللي خدناها من الغضوة بجر من الرجل. ثم لما ينهزم المسلمون اليوم ومن نتائج غير المسلمين على مر التاريخ لو انتهت ضاعت الاندلس بلوطه مهمه جدا ضاعت فلسطين سوف تضيع البوسنه ودرس نسال الله ان يعيدها قويه الى ارض الاسلام وقد اتفقت عوقه الامم وعائلات الامم والدول الثقب غير مع امريكا مع الشراجم ما باقي من التحق فيسلي خلمحه بقية لا إله إلا الله محمد رسول الله من داخل أوروبا الذي تمثلها البسنة والأسفة وأنك موققة بسنة 94 لا قلت عن نتيجة 94 وليس هناك دولة موحدة داخل أوروبا ما هو اليوم ويريدون ليسروا نور الله بأفوالهم ولا ملاهو إلا أن منور من نوره ونحن نحن, نحن, نحن, نحن, نحن لكن هناك قوانين في الحياة لا تتخلى وسعر الله لا تتمذل والطالب الفاسد الذي ينام طوال العام على ظهره ويقول انا سوف اكون من اوائل المتقدمين ولا الواهب خيالي اراضي المريض اللي عنده جميع امراضه يراضي رؤية اطلاع تكفرها اصحى دلوقتي حقيقي واهب حيظة فكل من يستعي ان النصر صوفاتي او ان الرزق صوفاتي ولا يسعى في سبيل النصر ولا في سبيل الرزق ولا في سبيل النجاح انسان رواهم ولكن الله عز وجل جعل في الدنيا محطرات واسباق ومشددات وفراحل عندنا اسباق والنسببات لابد ان تكون نفس مكارج وفي الله في الخرطين لا تتخلف ولا تتبذل وما يسعى على الفرد يسعى على المجتمع، يعني اللي يسعى على الفرد الباسل يتغي على ايضا المجتمع الفاسد فاذا انحافى فرض عن جدة في الطريق. وفارى ارتكب المخازن والخزايا والحرمات والفسق والفجور يحل به مخب الله. هكذا الامن. هكذا الامن. واذا انحافى الطائزة من الامه وسكت الطائزة البحثية. هل احضى الله البلاء عن الامن? كلا. اننا يعني البلاء الجميع. الكلمة لبناء من ايه? مثل القائمة في حدود الله والواقع فيها. ده كلام الصدق المعفوذ. كمثل قوم من في سفينة. سماعة ركبوا السفينه فضربوا ايه? فرعب. ضربوا سفينة. فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها اللي اسمدها دلتحت الارض يعني الارضية المركب او السفينة عشان غروه ميه دي الحته اللي عاملين فيها دي تحت مستوى الميه فلازم يطاع ايه يطاع اللي النقول يا قالوا غن نسال من فوقنا ننقر غفرة او نحفر غفرة في ايه او نخرق خرقا في المنكله حتى ان نملكها في ايه حفره فتنططلع لنا الميه من تحت ولا يطلع ايه على سطح المركب ولا ده شوف كلام الرسول ده اسمع بقى فرجانا هل على ألديهم نجوا ونجوا جميعا وانتركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وسلام يا رسول الله ما كان عمل المعاصر في المجتمعات المعاصر المجدع في المجتمعات هو أن نسكت شوف تقول لهم أنا مال, مال. ده ايه؟ أولا لن إلا الله عز فالله بيوحف ومضحف العجرية دي ايوان. ليه زي من الخيبين والجعلاء اللي قولوا خطف، باتخطف. ها? اللي عنده ايه سنة وماجره باتخطف. طب مين خطفه? لا يلا يلا الله. عشان هو خطف ونفتوا حرامة الكلمات على على لسانه يسيره. اللي جاعد اتخطف يا عين. خطف اتخطف. اتخطف. طب واني يخطط السلسله من الست ماش للسلطة ومن المتفك لماش ده هو حطاب انت مو يخطط ها العياب تعظمي ده تماش ومس ماش ماشي كلماش ده هرفت مش خورتك انت يعني خورت الموظف الثاني يعني ما تخطي الكلام كله ايه لكن يعني القبولية ان كلمه خط دي لا تجري على لسان الموضع جواء او اجلو جواء ها في مدن صلى الله عليه بعد أن تنزل بيومين بعد ما تنزل بسنتين بعد أن تنزل بمسا لا تنزل بمسا خلاصوا اللهم لو <تصفيق> هن إلا الله لسه بنا تقرأ إن الله عنده علم إيه؟ الساعة وينزله والغير وأعلمه ما في أرحاب وما تجري نفسه ما لا تكسبه وما تجري نفسه بأي أرض كما يؤمنها هذه قوانين الله عز وجل تعالوا إلى قادمة ده. وقامنا انا اتحدث عن السياعش الموضيين بجانا او بايمة انواع واحد لك ياه لسه يفتح في خبر. ما فيش للموضع ده. فانت تجيديه تلتقناك في الفقر تتكلموا حلقاتين في اعلم ربوده اصطرد احنا عارفينها ما شاء الله احنا كلنا اتذب ال... احنا راضا اخسام الزكرة اللي تطريبنا يا شعب فلاك اتذب تسلم في السيرة اللهي يعني كتريخ والخلام في الجامعة والضرطات الاكاديمية بعد اعمل راجع اتكلم في تفسير الفران اعمل كتب التفسيرنا اللي وضينا عندي الكلام بتوقول ايص ابحك conclusions با على ميأتين من رائعي دول مكلمات موكلا ايصنب ذولة عن ايصنب عن breakthrough ايصنب حقوق الزجو الزجل هو tsar lives imagine me smoking 여기에iral peace all the time حقوق الزجو الزجل待 الاخاظ Arcadar men ويفوق السوق السوق لما يفوق يعني الدار هذا هذا بتاع الكمتين الله يبارك معلم ما قلنا ها مولانا هذا معلم كفي يا سلام مولانا الكلام الحلو ده كان واحدة كل واحد عن على الأوراة عامة قاتل مسيخة درس كتير كم الزر كمتين عن الزر كتير بو ايم عن الزر الزفتة عن الزفتة عن زي ايه زر فيديو ولما واحدة يا الانتظار تريد الفيديو الشريط اللي اهاني اه <تصفيق> <تصفيق> عالم الدين فريد ان اقول ده علماء العمى يعني يروا قايا المطاعة العامة اللي بيتعود لان دعانها التعام وانا ينقضوا بجمعة في الموضوع كذا ودرس الكنيبها كذا واختانا من الاخوة العلماء السمالاء الفضلاء ربنا يدارسون كلهم بيسلم في المضوح كذا وكذا تتنوع الحضرية اللي احنا دخلنا لانا التاريخ بيسته لا ياما زمانكا من مدر السوق واحد لا حلقة مدر السوق واحد يجريده او هي اصنعها فيه ساعتين تتكلم في الزر في الرقائق خامس لا تتحدث في التسليف اك وهكذا كعمل سائلة ده هذه الضروط الله عنه و جل اني اجعلنا من الذين يستمعون القولة و يستمعون احسن رأيك ذلك اهم العناصر التي أدت الى نصر المسلمين في بدر هو بك الموحدة تحت فكرته تصرف كان معقول تعالوا للجيش المقابل كان يا ده ابو جهل عن القائد مش قائد وعبه قائد, قائد. وتوالب بن عم قائد ها ابن بن عبد الاسود قائد كل دول ايه كل واحد عمل ايه سعيد وبعدين جاء قال له ايه بالنقل وقال له مدامينك امير وانا امير مين بقى اللي يتوفر فينا الحمير مدامينك احنا بسين اغمرة مفيش طبيش هلانا كده يعني على افل حال مني استغلت فانا بطل التنويه الايه الموحن صحة لله وانا انت ابوه وانا امير لا يطعش فإذا القياده هناك مش موحدة ولا بد ان تعود القضيه كما قيل في الاخر حاكم الظليم حاتم ظلوم خير من فتنت تقدم وكله ما شر وبالشر خلاف اخبرك انت حاتم ظلوم خير من فتنت وكله ما شر وبالشر ايه خلاف لك ان تختار اخف الضررين لك ان تختار اخف الضررين ولذلك قال الحاكم العربي واحد قابل زمان كان طالب يشوف حق مع مين جرده عقد دعا جبتا يعجب مين الفرده مثيله ايه؟ يخلي الحق معاه هل ما اسمه سدوم سدوم بوله دي النفس الاروام من سدوم قرع في العرب جاءت الاخبار بجور سدوم وهو من اروام الفكر في الكون آيات مؤمن إلا بسدوم في حكومته عمر المواند لا ترجع باشك لما ترى واحدة الكوة يعني لما تدونك عرض ما؟ وعرض كده لما شاهدوا ظلم اللي مر الزمن اللي لا لا لا تدونك عمر في المواند خطط في جيش محمد معه شايف المسلمين قبل الله وعلي وقبله. وحد متنازع عليها والانسان بفضاحه يحد الزعابة. وكل الزعيم دي ما تسمعهاش دول التخلف يعني عمرك ما تسمع وانت تسمع لانه في فرنسا في اندرسيرا في امريكا بايدا الناس اللي بتاعي يقول لك وجاء الزعيم وحضر الزعيمان الكبيران البريسي والأمن لان ما يقوله شيء واحد الله يعني أبناء العرب من كده ننفخ ها ننفخ يعني يتنفخ ما ينصحنا يعني ينصحنا ولا اكتروا عندي مؤتمر في نقاط الصحابين من اتباعيه مؤتمر؟, مؤتمر عن كيفية انقاض اي المصري من الضربه الموجهه اليه من العلماء يعني البحث يبقى اتباعهم يعني متاملون كلهم مجتمعين وكيف يعمل الله وهو تطريق وطرحات ونقلت وزيب حد رب الله يعني لا الهداء إلا الله يعني أتخفرون رجلا ان يقول ربي الله يعني احنا ما هو ذو سريع النفس يحجن من اغراق سلبات بل يحزن يحجن عندما يرى نسائنا وقد ارتدينا ما أمر الله به آه. وين يزعل لما تدل الربا. أبو أمين عمي أبو برغ المرقبة. أمين لكن اللي أعرفه مخره. لا ولا لو يفرح. <تصفيق> لو عايز يقدم خطاب شطح للمحجلة المرقبة انها منعت عنه الهو سيئة. انها هكرامتك ايه بان ما خلتواش او تتلتعوا على معفوفة ان ينظر وأبوه ومعه وخلاوه كل م... و... و... أولياء أمرها كميعا واجب أن نشكره أنه أمنا منعه وغلق سيئة مصر ف... بال... بالله من جرب كده كل هذا إن شاء الله هاخره أسبوع غرق المصر أسبوع غرق المصر داروة داروة داروة في نعم الاسبوع لغض البطر لا رأس إلا سوف تأتي بثمرة لغض البطر هذه الثمرة قص لا في وإنما يمكن لكن ايه؟ ايه؟ حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن عندما تقرأها أو تصنعها تختلف وانت بضغير وعلاء كده مع هذا من بعض ان الاسبوع ده اننا نعمل ايه اسبوع غير نسلنا نسلنا وثلنا وثلنا في البطن اشي اسبوع المنور واسبوع النباتات وسنه الصوص وسنه المراه اهلا وسهوله ها؟ ها؟ فعليك نريد ان نجرب كل عملي كل واحد يجرب عملي يقول يا ترى انا هنجح مع نفسي ولا لوحدي ولا هارتبطي وترى ان الجراه هيك وهي الرسول على عن الله ان يكون النجاح ولذلك كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون الاسلام معيشه عمليه فطرق عملي وقد جاء بكلام عملي في مره واحده في عدم التنازع والاختلاف بين الجنود وده اتاة حجم الامم كلها يعني لما انا كان عزعا الله يكرمه ويجارب فيك اكتاب مستفر غزارة شايدة هذا بحق والناس يبردان في علماء عشان ايه يبردوا الراس وتكلموا فيه سبحان الله طب يا اخر اولا عامل زي ايه يعني نقول للإخوان انا علماء عامل واحد معادي برقة نعمل واحد عامل صنيت بطابة بس, بس خلينا نعمل انت من الله يتخل ايه بقى؟ كيلو وفا يتجيب له وفاكين يتجيب ها؟ يتجيب فيها صح ولا لا؟ ولا فوق الطراب والقطار في الصنية ها؟ يعني انت شارك من ايه؟ في الصنع الجليلة شارك بيها تسريتها لازل تجيب له قطار وفاكينها ميه؟ انت جاس اخوك العالم نفق بشهادة الحق وهذه لبنبك كمان عمتهم لبنبك درغي المساكل لو استهدت كل واحد لها يقع يقول استنى يا عم ويستعلم اي يا عم ولله ابو الاعلى الموجود ردة ولا لها ابو بكر يعني احنا نعيش في حالة من الردة عايز وانحب زي ميان لابو يقف عند ايه وقفا لكي عمر قال له راح قال يا خليفه رسول الله من قال لا اله الا الله عاش يا محمد الله عليه وسلم هذا عمر اجتهور في الجاهليه وخوار في الاسلام والذي نفسي بيده لو ان السباعه جرت بارض امهات المؤمنين لا من فرق بين التكاف والقلع انتهت حروب الرزه قعدت مسلمين حرب ابيض شهر ويخرج من سنه وقال رجل دخلت الذين تعالى الى الرحله الذين ترسلون له رجلا طويلا يقرب رأس رجل جالسا قصير وقعت في الارض ببصره وحربه قلت من المقبل ومن المقبل من الموت قال وهذا وقبل رأسى أبي بك واقول لولا أنت لحلقنا يا خليفة رسول الله شو الله مرض أنا ما جدت معارض ويساك الراجل بيسحل أبو بكر سؤال خليفة رسول الله قال أنت الخليفة سؤال محمد مين هو ايه احراب الله تبا يقول ما تمكي فتنة شوفوا شوف الناس هو قابل جدا فتنة رحمة الله على الشيخ حضن الدنة رحمة الله عليه و رضي الله عهد حضر حاب يقرر له فتنة بقى روح عام كده من باب الهتن بقى اغمت بقى ايه كرامتك الاحراب و لا تجد له جوانه ولا حاجة هو جمعات مرايش هو اللي جد له جوانه بقى لو واحد من دكان زمان ده احنا ده عناك نفه من هنا اكيدا اكيدا عرفه قال له مالي اخ كل جماعة وحنا نميها لهم اه شماعة الله الى يعني اتنونك توحد، لو احد ده عظيمة لو لم ده عظيمة في بعض. يرغم من دليل والنظار رغم ما بينهم ورغم الفرق اللي هم عليه سبحان الله يستحضون على عدوة استفحنا مسلمين يا يجب أن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا في مختلفنا بيه. انا بتكلم عن أسلوب الهزائم برضو ضمن نوصل الكلام. توحدوا الله لله والله يبقى عدم التنازع عدم التنازع ولذلك لما وصلت رساله عمر ابن الخطاب اول ما تولى في عرش خبز بن الوليد وتعيين ابو رويده بن الجراح قائد عام للقوات في الشام لو واحد من مجال الزمن ده تعال اخيرا بخلاصه حبيبي كان يومين وفضه ارجو ايه اخوه اما لما فاح منين الناس كل اخوك عايش يا ذا ليه يا ابن القوات اللي تولي سلام الله عليكم امير المؤمنين كان الجيش في حالة حرب فالخبر اغا لابو عبيده وعمر هو القائد العام لجيش المسلمين يعني ابو عبيده اخذ الخطاب حتى انتهى في المعركه ومن الخطاب ده يعنينهم خرائط ويبقى خد ايه جزء ارض وابو عبيده خبت ذا انتصر معركه انتصر المسلمون فناها ولا ابو عبيده الخطابه ادب الى خالد خطاب من امير المؤمنين عمر بن الخطاب يعني يعتذر ايها ابو خالد بن الوليد عن قياده الجيش ويتولى مكانه ابو عبيده بن الجراح فضل ثناهم المسلمين كانوا داخلين خلاص على الجميع في الشام وقرت الاستخبارات العسكرية الاسلامية هل الجماعة دون ممكن يدخلوا في الاستردلوا الحرب سيدنا اخرج كان عنده تسرأ في مسألة اتخال اخترار في مسألة الحرب لان المسألة عنده وبعنوش ومجاج يسادي الله ابو عبيدة كان عنده راوية فالمرحلة القادمة تستبع الراوية ولا تستجعي العجلة العجلة عند خارس والراوية عند ابو عبيدة توجد ان يكون الاميار والقارس وابو عبي عبيدة مش مثالة ان عمر كان زعلان من قال لا الخيران لا يتقال في, في الاحجاب والكلام الكريم لكن يتقال على صحابة يا رسول الله وماذا يستعمل المنافقين عايز يتيرى بسنا قول معرفة ان خالد عرض الانها الفتلة يا الله الله بعد الانتفارات كلها واللي امتعاملته وفي واحد مسؤول وزير او وزارة او جدر يتحلع المعادي اللي بابين علينا لعملت للضغم وعملت في وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت لتكون تتعمل منه لو عملتها لله لما حذرتها ان حد لم يكافئك ودهار على انك فعنستها لوجه الناس الله فحذرت عندنا لما يحذرك لكن لو هو عملها انتظار بات الله هو مش منتظر ان حد ها? هو دخل عليه اوه جيس اللي لنا في قصر كثرة قال منها شيئا قال يا عمر وضعنا احلام لو لم اكن اخاف من الله رب العالمين لما رأيتها انت ولا احد من اصحابك قول يا من الملاحة هذا حظ وانا خلينا مخلونا حيث من ربنا تقدر كم قال علي يا أمير المؤمنين يا مال يعني انها ان قوما اتلوا الى هذا, هذا الى أميرهم لجدته مناع قال علي يا أمير المؤمنين عطفك بعطه ولو ربعك لا ربعه فخرج أول ما سمع للراجل بيقول انها الفتنة لو حالك قال لا انا وقد الخطاب حي فلا في ماذا؟ ابن الخطاب على رأس الدولة؟ ايه ايه؟ وارسل اليه محمد ابن مسلمة اللي هو السكرتير العام لعمر ابن الخطاب قال له اقسم لا لخالد تعال عندك ايه؟ عندي كذا اخطار تعال بالنص عندك ايه كذا النص عندك, عندك ايه؟ لما يقف لخالد الا النعلى الذي يلبسه فأحنين نساء الزجع من عرض المجدى طبعا لا يا خربك للبغدان يعني لدى دى دى قال والله ان عمر يحب العدل ونحن أيضا نحب العدلك عمر لا لدى عمس ولا لدى ولا نشوف اخرى انت فرطنوا قلت ويشأل يأزلوني ويركنوني جميعا لكن لو كان بيعمل اللبه اللي تعال اللي تعال وانت لما تخدم طريق الخدمة جللي سلم عليه السيدة السلام ما يجبهك عرض الثلاث اللي براكت له شوف شوف اللي كان محسوش اللبه وعقيته له ابنه وشغلته له مراد شوف يبقى جليل انك معنا اتهاج لبتغاء مرضى الله لانك لو صنعت هذا المعروف ببتغاء مرضى الله لما حزنت عندما ربت لك الحسنة للسجيع لكن علشان هي الوقت الناس اتبعه بصرنا على خير الناس عليه الصلاه والسلام ويبقى عدم التنازع في جيش المسلمين قياده موحده عدم التنازع استخدام العلم والعقل والتخطيط في ان يجاهد او يقاتل المسلمون في بلد بطريقه جديده يطرقه الصفوف بك غريبة غريبه قلنا ان العربي كان يجيد مثلا الكر والفرق لكن الصحابة قاتلوا بطريقة الصحابة جاءوا عندكالك الفعالة تعال له كي يجاتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دوما خارج من الوليد وده كان صاحب فكهة كلمة كان يعلن على كل عشرة من الجنوب واحد قائد اثمه عريض يعني في التاريخ العسكر يعني سيدنا خالد كان على كل عشرة واحد اسمه عريش عرف العريش في في الجيش في حاجة طيب ما أم بقى. أم بقى. ما, ما, ما, ما يا, داشر. طيب. يا عريف. وكل عشرة من الروافع على اسم النقود دي من اختراعات خالد سيدني وكل عشرة من النقاط راح خدنا كم واحد دلوقتي يعني عشرة عليهم ايه واحد وكل 10 عليهم واحد على كام على مية والعشرة اماره واللي جاي هيبقى على كام على 1000 على ألف. اسمه امير والامير ده اسمه امير الكردوت كردوت تقريبا يونانيه على جمع من الناس الاردو كل عشر كرابيس عليهم ايه قرص والقوات ال تحت قياده القائد العام وهو قائد الكرابيس وخلوه ايه صرخه معروف اول ما يقولها دي معناها تحت الصخر كانوا ما حاجه كده والله اكبر صرخه من الناس ودا كل وانا من ما كرابيس كلنا كان في جايين ولا هم كرابيس الامريكان هراطه ولا ايه شبه ففي ذلك التنظيم العلمي الحديث الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع ايضا ان نقول ان قيام القائد العام بان ينزل الى ارض المعركه بنفسه لكي يكون بين جنوده بمساله تعطي معنويات للجيش معنويات لا يدركها الا من يعني اللي حارب يقول لك تسيادك العميد بنفسه ها هو عميد البير ياه ده سيادة الحول بنفسه ها مثل معانا ويعني كم دعوه معك يعمل لكن ال ال ال ال الحارمة يعني وجود القارة اي أي قارة جديد أو مدير المدرسه مدير المستشفى لو يروح من الصبح من الساعة الثمانية يكون اول واحد داخل واخر واحد خارج يفعل في البقيه الباقيه في هذا الذي يقول انا شاء مدير وقع قاصر وقع قاصر فمشير وش ذا شاء الله فانا مدير فمو ما يعقل وانت عشان مدير المثليه تزني المثليه تكبر زي الاب لو حافظ خربتك عالجات الليل ديني وجودك لكن حمام اللي عمره اربعه سنين ولما ها الشعور انا عايز اشوف كاريزما اللي مصور ابو حماد في كمان ان الاسطوري حاتنك في موضوع مهم جدا انا شخصيا وربما لم نتحدث فيه من قبل الكلب الذي يبي من اسباب النصر مع والتنظيم والقون ركبتني في نصر الله على قواك فحضرتوا عبد العالوك لصاحب الانفر. طيب. المسلمون يمتطرون سواء في الغفوات في العروب البتوحات الاسلامية في عصر الخلافة الراشده ثم بعد ذلك وصل المسلمون الى الاندلس. عايز اخذ هنا وقت. سقوط الاندلس يذكرني تماما بسقوط خلاصين وبواع أرض المسلمين في أي مكان فورة في فقط الأندلس يعني لدي الأمر الغريب أن الإسلام يوعد في الأندلس ثمنمين 80 سنه ثمانية كمعور وعادوا أسطائية وجدوا أن أسطانيا اللي الأندلس تدعى يعني فيها في اوروبا أقل عدد المسلمين موجودين في أسطانيا رغم أن الإسلام كان عشر يعني فرنسا، رغم أن المسلمين لم يأكلوها لأن موسى ابن عطير وطرق ابن الفياد وقفوا على مرتفعات الارض على بعد 300 كيلو متر من تاريخ وحالة السلوك فوق المرتفعات ان يدخلوا الى باريخ ولو دخلوا الى باريخ تتعيق خريفة العرب كله. فلما حجزته والسلوش توقف موسى بنصر وقال وطرق نحن نخشى ما وراء هذه الجبال ولا نريد ان نجد المسلمين في ارض لا نعرفها وتوقفوا حفاظا على الجيش المسلم اللي معاه سبحانه الله لم يدخلها الاسلام اللي يدخلها المسلمون ولجا من في فرنسا اربع مليون مسلم يخدون رفع فرنسا العلمانية والمسجد الاسلامي في فرنسا مسلمونها فرنسا بالجاس لأن رغم هذه الهجمة الشرسة على الإسلام سوف يأتي لنا يوما ما إن شاء الله يكون من أهل الدنيا وناس مسلمين من أوروبا يدهوننا المسلام سواء عن الإسلام إن هذا الدين بدأ غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا تطوير الغابة أنا أذهب على الحديث في هذا المنطق أنه توصيات لأناس من غير البلاد العربية والإسلام المعروفة سوف يمشكرونه ربيل الله سبحانه وتعالى ولذلك كثير من المفكرين ورغم الكثير الألمان في الرهاب في النهر قال ليس داعه يونذ شهرين وكانت الحمداء صمحت الموضوع صار ليس دا لكن لو شيء كان يتعامل بدأ يتعامل عرض لو جديد من حدامه اليوم هو قانونا لكن عشان السفير الالماني ها السفير الالماني اللي في المغرب يصنع بعض الحضارات عن الاسلام وبعض من العلماء يسمع اليه في المغرب سبحان الله يقول ان الاسلام وقوله الحرف الواحد ان الغضب قريب للمسلمين الموحدين الله طبعا هذا كلام لا يقال في كل ابداه هيقال رغم انه جامع وموثوق في بعض الكتب ذكرته بعض الصحف العربيه على استحياء كل يا حاجة انا مشيه كده اتبهر الانوان يعني هذا يعني في المرضو المرضو لن تنالوا خورا اه فاتخاف شيء انت كل ما, ما نجيب بتاع بتاعك وزبا ومرافق بتعيقات في اربوك ومديرها في الشغل يطلع ايناس فلا دولة خلاص سبحان الله ويقد نظركم الله وذكر أبو الله، فلم ينقطع المؤمن إلا إذا لله. لا بد أن تقول العقل الناصح، لا يوتحط من غير نفاس، وأنك لا بد أن يزل المؤمن الله. تعال إلى الأندلس، دخل فتح بن زغلل الأندلس سنة 663 هجرية، وهو القائد المسلم الوحيد الذي ليس من أصل عربي في مسألة الفتوحات وكان من البربر. جلس في جنوب الصحراء الكبرى جنوب المغرب الشمال المغرب او الماء في جبال الاقمى الصناك في منطقة الصحراء الكبرى ووجد طارق رضي الله عنه ولو قصته الشهيرة عادت في الجيش ومضيخ جمال الصحراء الى اليوم ايش؟ هذا المعروف الحركة التزمن ليه؟ عشان ما يتخذ من الجنود اللي معاه وحرث نفسه الايه بالعاد اهو بالعوده او بالتولى او بالدفع ثم جاء على القارئه تقرا على الجن سوره الانفال وده كان عاده القوات المسلمين ففي قرن من نزل الزمان حتى حول بعثه مصريه في تاريخ عشان تتعلم قانون العلم المختلفه كانت الناس عندها يكون الحق بعدو معاها رفع صحصال عشان يصلي اماما بالبعثه ويخبطون الجمعه عشان ما هناك ايه يكلمهم عن الاسلام يعني انتوا تخفون شيء من الحياه من والاستمتاع بالاسلام والتمسك فيه حتى رفاعه صحصال روح طبعا من بلد يعني من صاعدنا صايد اااه روح استعمل كان في مصر الصعاب وتخليه فكان اضطعوا المرايات المرايات وش فيها بوشك لقد اضطعوا ما كان معمولة اي حاجة لقد قاموا بعملها طالب الوائد يرسلوا تذكراته ويقولك ايه امام المراه في باريس هنا فتجدوا تلوهش امامها يعني ده لقد اضطعوا الاختراف غريبه دوهم لكن المرايات لا، المرايات شوفها حس يحلقيني. الله يا هنا هنا المرحب فدخل يخلي الباقة مستمسيكة برأسة جاهلة جدا مثلا عارف وفين بنت حضرتك العروض لا, ما. لا لا يتيل الله اللهم لا يتفلقك لم تحبها ماذاك بتكيب من ماجستير في علوم الثربة طب الثربة و احنا من ما احنا ماشيين عليه و شايريونا و اللي فيه, دي فيه من التربة دي ها خلاص يعني الصحافة في النغريب اللي محطرش هذا الاطراف تجيد مجسر في الثربة من جليس وكان وانت خلاصين يا حبوب الله بتدرج سلسطة من جماعة الثربون ابن خالدون روجل المصدد هو ألا أكبر من صحي فيها والله تحضر حتى أداء القرار ماذا؟ ده نكر راجل الفرنسياء ما توليش مالما قولكش لأنها ما قولك ايه ولا تولي هقولك كلاما ولا همعنك ما تحضر عن البنت رايح، ولكن سنة في مرة عليه و... بابا كلياتنا وبقين عليه عامل ايه صوتي والله لو نام على الرصيف مفيش مشكله لكن الزوق الكلام ده ده ده كلام ومتخلف ايه عايز عايز ترجع ان ست مره ثانيه على حفله الحروف فده احلى ما ما ما ده ده الحرمات ومن الحرام ها لازم عن الوريد حقك في وعندنا صار رحم نسائنا رخيصا صار رحم البقر والجموط غاليا رجل عيسو اللقوم الجسرية وطرحوا سران اللقوم الحاليين قمنا بيدي الله عز وجل صرح صرح صرح الدنيا ولذلك مناس كثيرون من أهل الأمم حالوا من الدنيا فجاءتهم الدنيا تعطوا اه لكن في جراء الدنيا ولا كله ثلاث وين الشتاء بارك يجيب لك عنها هكذا وعد الله المتقين الله من أنه الله في العالم أخلق السفر وقرأ الفارس صورة الأنثال وخفض فارس فيه ايها الناس ان العدو من وان البحر وراءكم تومان إلا الصدق والصدق، فهما جندار من سوان، وهما أذن يارو ولان، ونحن هذه الجزيرة كالأثام على مأدبة الليان. شو تشدي؟ مش كل واحد من المدير والمستأجف حبي طلعلك ورقة وكتاب تغريه وقية. شو ده؟ بالله أقول. وإن نحن في هذه الجزيرة كالأثام على مأجومة اللقاء وإني حامل على فاغ انا الأولى ما تقول أدخل على رواسط كبيرة باركة سأحضروا على طول سحملوا بحملتين على الله ورداخل في غمار المعركة وفدهد الأنبال سنة 93 هجرية وظل الإسلام فيها تمنمية سنة من سنة 63 هجرية لسنة تمنمية 97 يعني كم نروس كانوا أطفال إلى أن جاء صلى الله عليه وسلم وأحمر الصاع أحم رجلاً قطعه لا لم تقبل منه كرعامه ولا إلى المسلمين اللي احنا نقولها لولاد اللي بتزفرو جماعة إيه أمريكية وإنجليزية وألمانية البنات سبحان الله اللي من المبنى. بره ده انا مش لاقيين حتى لما تقول انت النكته ما بتضحكش استنى انا الراجل بطلع او اهلها قبل ما تتجاوب طالعين عليها وبتضحك وقت <تصفيق> اهه آه بقى اعظم انا هشوف نظره في العالم في التيار العالم المصري اعمق فكره بالاعتبار المصري تستخرج الشيء المقلوب من غير ما انا انت دي كتير طيبان لوحده امريكيه واللي عملوا ليه هتقدروا كل ناس البيت الاخر ده طعام ده نوع من شان المدينه بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل عبرها من ده التحريف ها افضل فيها كمبرة حضرها فيه. في بياس شوطان تتباشل سنواته ها لا. لازل تقول وتقول ان تقرى وتكتب ها فبالعكس دهانة الغمية خرجت خمس ستة أولاك وخليت لهم مراكز محمودة ومرضوقة في المجتمع وعلمتهم ما ان ده مهندس وده محاسب وده كعرفائي وده عد الأعمال وده جاجر وده سبحانه انتجت في المجتمع خيرا. وكل حكومه في مصر تامر ابنائها عن الانحراف وتجعلهم على شاطه الطريق ام ذريه ليست بمذهبه ليست عند القائمين على الامر ولكن مثاليه عند الله رب العالم <تصفيق> نحن من زيارات الله وآخره فظل الإسلام هناك ثم نمية وأرطاعة سنة وقل الإسلام من الأندلس ليه الأسراد هذه الأسراد إذا هنأت اعتبر إن الله هي الأسراد التي تحدثت في هذه المسلمين اليوم عشان لازم احنا بندرك نشوف ايه اكثر اللي لازم المسلمين في الدول بعد ما لو الله ينصر الإسلام وعيد المسلمين وعرب العالم تعالوا حضراتكم عشان كده نراجع ما هي الحكايات التي جعل الاسلام يخرج من الاندلس وهذه الاسباب هي نفسها اللي خلانا هذه حال المسلمين فلا دع معايا ثلاث ثلاثة كبه شاء الله سوف تجد ربما اللي في هذا الكلام ان شاء الله طول ثلاث بعض العقيدة والانحراب عن المنهج بعض العقيد فمان المسلمين كان عدوا يقوني الناس المرجع بتهدف في رفقه فلم راح يهدف في رفقه الخيار لك لا عام اي لديه إلا تسرد خالص ننشي جنب الحين ولو عامل هذا الإنسان المتمثل ضعيش اليقين له أن الاستغل لن يسوقه إليه أرف حريص ولن تمنعه عنه كراهه كاره، لاستقام على طريق الله عنه ان ما كان عند الله سوف يخرج وما لم يحر فلن يحر يعني لو قرر الله معك هل يستطيع احد أن يمسكه ولو امسك الله عقلك هل يستطيع احد ان يرسلها فلما اخرج حتشوفك لا يستطيع احد مش ممكن فضعف العقيده كدليل قوي وجميل على ان الانسان ضعيف العقيده سبب من اسبابها في مراد ذلك عبد الوالد الاحمر اللي هو اخر ملك الحوادث اللي سلم للاسف اخر عقل المسلمين في الاندلف للملوك المصارى هناك بكى يوم سلم اخر معافة فقال اخر وكانت رئيس رأسا فالحا تدفي كما ستك النساء لانك لم تحافظ على ملكك كما يحافظ عليه الرجال شو الكلام؟ عيب لذا كنت تتعيب لان انت تحافظ على الملك بتاعك تلك الرجالة فهو يحافظ على ملكك سبحان الله يبقى ضعف العقيدة وللحراف عن المنهج للحراف عن المنهج يعني ايه يعني تقلل انت لو ان سيدنا الحبيب المصطفى، ولو لا سيدنا حبيب خلنا واحد من الصحابه او صحر ابو حنيفه نعم في التجهيب. ابو حنيفه ويهدي شارع زي كان التحيور جلوتان المنزل. كانت صورو الموظفين اللي عندهم غضب الظلم خارج من ال من الوزارة وظهر هذا وسافر 15 سنة لو سافر هذا لو ال من النساء في شوارع أحد دبي شو اسمه قامت أربعين الحمد لله وحتى الحجارة وان ايش لسه يا احمر واللي لسه يا جيبه واللي مش عارف عوجه بتاع على ورصة ولا ولو اللي لسه شارف رصة بوده بحجاب واسم انها سائل غريب حارب ده انت سبحان الله خلوا ابو حنيفة هؤلاء هم امه محمد كان يوم حنيفة جام انها كده وحبه على السينما اللي في ده ها ولقى مع شعر بالله الكامل كده هل بلقى؟ وطوضون سلاس نابع جو شهين جامل جامكان جورجانا لقى حنيفة جامحيني ايه يعني ايه الاخر لو دخلت ابو غنيفة لا بصور لو دخل قاعة من قاعات ثلاثة الثلاثة ويرى فرحا قد مكتب ده مو زين ده كذا وشه وكما شايف ان لما دخلته اوه والزين دي اجابت ابو حنيفه ويشوف دي مرات زي ابو حنيفه وزهزة وزيطر وزهزة وزيطر وزيطر كده فصرح رايه واحد بالجو هل يقول هذا تابع لرسول الله لا امر فاضل المنهج والانحرار على المهج سر التالي التحالف مع الهناس لان من اخي كل واحد يقتل اخوه يأخوه هو شقيقه فلما اخوه عايز ياخذ منه كرثة عن المملكة مع الكفار يتعلم ان أخوه عن الكرفير ليأخوه بيه لان هذا بعض قواد المسلمين وزعباء المسلمين مع عماء الإسلام تحت اي عنهم وكما الرائم ينقفش يعني نخوة من الإسلام ومن رجولة عند بعض الزوال الإسلامية التي ما زالت تتعامل مع كثير من الزوال التي تقف في جوان السنوء ضدها يخوانا للمسلمين في المسلم كما الرائد يعني ولو قفى العقار ببنى المنظر ولو استهدين بقفى العقار يعني نقول شكر بالكبه اكتوهجون بقى لا، واحنا كمسلمين نقاف وكل منتج لكل دوله تساعد السرب المهتدون والجبل الاسود ضد اخواننا أخوانا المسلمين في كتير اليونان فرنسا أمريكا أيضا الشرم روسيا، كل هذه الدول التي تساعد الكفار على يا المسلمين على اللقافة منتجاتهم يعني بحاجة كل كتاب او مدنة او جريدة تتوذي على المسلمين وعلى عدوان وعلى كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان نقاط ولا هذه ولا نروج لمسى هذه الصعب حتى نتقى مسلمين عمليون ونسمع لأدان وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو الطبيبات بتعاصل العين كتبان كتبان يجلسنا الان ويجلسنا الان ويجلسنا بعد ما يخص الدرس با كده الدم اللي احنا ما ردناش بصريح قبلا الحقيقة لم نوافق هذا ولم نوافق على الورقة بسهر للدعس لسه ما سهر في الدرواز فلم نوافق ومش نقول دمت اشهر لأولو دمت الدمت ويحنا كتبتك يعني بنلين بن الامور بن وانا الاخوات يا عوده هيستمر مصنع الدار بعد كده اتفضلوا وانا الاخواتكم ما اي لاي حد كل من الله عالم هي اللي جايين منين بنمشي لو دخلت في اسطله بتاعهم يا ما ما فيش, ما فيش مش مثل الله السلام شو بيكلم عن الجهاد وعن طلب خاطر مسلمين قلنا نعمل ده صح ونضمن انك فالشاب الثاني بعد بعض العقيدة والانحراف عن المنهج من أستاذ تخاذ الأوضاء ضياع وهزاء المسلمين وسقوط الأندلس وما على شاخدتها التحالف مع أعداء الله وإيه كما قلنا أنه كل من يهاجم ذكلا حتى ولو كان من اسم المسلم لأنني ألدا أعير اهتماما بأعضاء الإسلام الضارف من الكفار والذين يكونون للإسلام حفظا أمر طبيعي امر يغضب الإسلام ويعجب الإسلام أما هذا يعجب الإسلام والمستمين وعلى ما يسترق من بني كذلك هذا الامر الغريب سيب علينا أن نحافظ على هؤلاء جميعا ولا نروج له السمو الزارف يا خطير خطير على الميمان في الشهوات وداخل الاخوه العائدين من الخليج وكمان اضربوا صحايي ما هدف وحادث ما حدث الخليجيين عملوا ايه من دول خرب ايه على مولانا كان شيئا لم يقع والدش على البيوت وعلى الجلات وعلى القصور ما في اي نوع من المشاكل وهذه الاطفال التي تاتي لك بالارشاد من داخل اوروبا هذه مدمره للامه ويجب علينا ان نحصلها بهذا الامر ومساله الاطفال على الثقافات لكلام تهريب لهذا الصلع الثقافات ياخذ كتب ساسمع اشوفك لكن ان ترى عاريات وترى افلام سباحية وبعد ذلك تقول للصلاع على فخصات اللي في قلب تمام فحازروا من هذه الكريمة الجديدة الحافية على بيان المسلمين لان خلاص أروب اوروبا في الناحيتين الأول الثاني تختاره الصديقة بعد كريمة وعدين تختاره من أبكريمة أروب فخاصية وصيحة الأروب بكريمة وبعدين جمدوا بأسلائنا من يعزين وعد الإسلام ثم بعد في المنطقة الأخيرة عامة الثلاثة أخيرة صارت الحرب مسترية بقاطية بالفضية تأشعر منهم من كله على جميع بتحيي بات منه فرض الشتاء وفرض المسلمين يعني صارت الأطقام دي كارثه من الكوارث وقف عمزة وقف بين من هذه إذا من الساكنين كل الموافر إلى الباعة إذا هم فاجى معظم الانسان الضيف جالسا بجنبه او قاعدا على القاطله ولما تكفن ما به من بطن مره كانه لا يدنى الى قبره اكثر انسان ان الانسان ضروره الكفاره ان في الشهوات اكثر ما ندي الامه من الامم واحنا ما, ما ننسحبش حضراتكم ايه ده قولوا خلوكم خليكم دي ما مش مسلم الآن المسلم ينسحب يضعون الى حرب من سيره نحو لسه لازم احنا نفعب الناس لما لما إلى معالك نريدها نحن لا معالك يريدون هاتم ينعجل اصحابنا إلى غناختات بلدنطينية ما أنزر الله لهم السلطان لان في احدى الدول اللي بيذبح فيها المسلمين ذات دخل اخ كهير يحضر درس لأحد العلماء. ألا شوف باب عالب في البلد اللي بتدمح فيها المسلطة بيغتالوا بيغتالوا بيغتالوا بيغتالوا بيغتالوا ليه شغلوا بيغتال؟ شغالوا شكري كل استشيخ ونخلنا لها لحية اتحركوها افتتخطوها لا ايجي مش مين جيبا انا قد تنوري في أسيرة. يا اخوان لانسانا في السبعات تقولنا الخل حواله اللي حرام خل ايه خلين دخل بتخلوها خل يا شطان يا رب شو بيضو اغرخ دمعه ودريبية الجزء. ها وانني اخذت بيرك وذات البيجاج يعني السبتان قرأتنا بيتمعوش كلامي انا هم منهم باللعبة كبيرات منهم هون السبتان في المجالة النساء انقلبت الى شق وفق ضريق قالت النساء انهم لا يثقن في اي عالم المصري ستاد المصريات اللي يعملون مجال في في اي عالم مصري ليه يا على المصري العالم ثبت مره في السرطاني ثبت انه على والعالم انه حلال والعالم طيب مالذي تجيبوا الثقه من وحنا نجيب الثقه من العلماء بتوى الحرمين وماله وانه وحضر يبنه في انا يعني حنبل في غير النمض وحنبله وفي حالة فقه مقارن في مدهب خطة من في اوام مع ايامه طيب اللي اتجابتهم ايه بقى اسمع بقى يا كاوبة اللي في الجو وخراج فيتا وسيكون من هذه المجالس شاء الله رب يعني بعض هذه الزوح. قالوا انا انشاء احنا لحمة يغيش قالوا انشاء اللحمة قالوا اللحمة في المذبح في الدين يبقى هم كفره الى انشاء لنأكل نعمل ايه قالوا انا عارض حلم المثالة ديش اتصرف روح عيني الرجال قد لحمة نعمل ايه وانا سمعت مره بكذا مره قلت لهم مارسوا رجلك في الميه اقرا حلوه ده ما هو يقولوا بقى ابنك وحصل ده للذقيه اللي في تندرستينش ولا هو مرادك روم شاه عشان وبعد كده السخانه لك يعني فيه كل هذا فطر بقى بصراحه مع ان احنا ولا وبعدين المشكله في كده الثاني هو اللي ما كانت متدرجه مخاشر الصمت و توجودها كثابت فبعطر ما سلسة رقفة فلن بجاء افترسج موضوع يا رجال عمس و لدخلوا بالاجتاء و لأخذ في بتاع بعد خمصوص سنه فبيعنا بيهم من وحذر من لله والصلاة من على سيدنا محمد وعلى ويقول مره الرجال الماركه بدون محمره واحترم الكب وحول علماء العلماء فقد الله عز وجل في مصر كثير وهم ان شاء الله رب العالمين نحترمهم جميعا كبينك وان كانوا احد يتكلم برايه او يجلد في امر فليس لنا معلق في المسائل العشق ابن العلماء مره ولا جاعد الخوض في اعراض الهلماء وتشويه لصواتهم في مجالة النساء نسأل الله هالهدا وكسب هذا وعني عارفنا الداخل ان الباقي كثير وكثير وكثير وبذلك احنا بسغلق ايه اللي من الرهب الصفق والعجاب يوض ينصر فيها بداية ومتاح نسأل الله السلام اللهم ادي نساءنا لما احتفظنا بره ونصر عدم الوحدين معهم المنوات في الشهارات كانت من افزاب الهجائة الله على المحراض او الاختلاف بين المسلمين الاختلاف اختلف مع معاق في معانزة معاقين هم سلطان قل لنا الله حتى الجماعات اللي على الساحه شو؟ اخوان المسلمين جميع خرعية انصار كلها ايه تبيوه ودعو قلت الجماعة جاءت اوحة درويش دريش في الحي. سأتي عايز اجتني للي بيصدرها بالعالم خلاص فتح اللي رأقول الحمد لله ده الله. أحضر أحضر. في رمضان في السلام ولا يجب فضل الله الاعمال في زكاة في زكاة في حاجه لما نستطيع فيه في عمر المعروفة لان الموقر في فضل مجال السعيد في حيال للساء في اشتقاء الكلب احنا متبخل على الجوش. على ما ما قلنا فرعيات تتيجي الاشتراكة وفرعيات هو المسجد وبعضنا اجتاد ولكن نعمل فيما اتفقنا عليه وعفل بعضنا بعضا انظرنا اختلفنا وانا يسمح تحت ولا لا لا يقضي الله رسول الله وفر الله ماذا؟ يقول واحد الله بالله وكلان سبحانه مع العبد كمع العالم الفضاء رفض الله عليه الى احد فراء وقال له البلد ليه على البلد تتفل في الجامعة ابو واحد يمجبها في ابو هل ماهن الاسراء فراء واجتماع المسلمين هرسه ده الاغاني بتاعت مشاكل المسلمين اغني الاغاني دي اغاني واحد مصري قديم الاغاني دي رخمه ساعه اللي بقت مصر ماشي واحد فيز زي نوعه 50 كلها ميريت اسكندريه نوع الاسكندريه كلها الغلوبه كلها جامعه في واحد طول السنة وما بعد كده مش التسيح وكمان هل هذا من الاجتماع الخصمي شوف امر طوله طمر لو سأنا لقولها التخاب لك كبيرا العمل يبضح في جمع بتاعه ألغى اذان العشاء السلطة وان عندنا الاسلام في اذان ضربنا ونروح في التخير. لكن ما خافت ان يقاض ان شعال في جمع هذا العشاء علينا بقى اشتروا الذي يميسك. تخلي بعض العلماء عن الامر بالمعروف والنهي عن المنقر والاشتغال بالجبسيات الفارغه العالمي في التونية في الثاني هو اشارة مطافرها. العلماء هم الشيخ الملحة على أمه ولا بد لهم من توجيه الامه الى الخور المراسح. ولا بد من الناس ان تضع الثقه في علمائهم ثم بعد ذلك على العلماء ان يراوا مختلفه وان يخلقوا لاياتهم لله فتاتي القلوب اليهم منتفعه والله عز وجل نسال ان اجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم السبب الذي يليه التخاذل عن نطره من يريد النطره وإن استنصريكم فعليكم النصر شو ده المابعة لا لأن الحسن الله لا. هيحسلك انت وقال لي أعلى المسلمين المسلم بتاع البلسة قال نحن الصف الاول وسوف يتتغر عليكم إن لم توقضونا إن كان تريد الضوء ان يتتوقضونا من دلوقتي الضوء على الصف الثالث يعني الصف الاول بجعكم ان لو فيهم منه هيبع عليكم الضوش قصة الزران الثلاثة اللي كنا بندرسها في ابتداء طور الاظر والاغمر والأسود كلو قاعدتون ثلاثة. ثلاثة الثلاثة ثلاثة الزران يعيشونا في غاية قصة الليب الثلاثيسة فالأبد عايش يا فمش عايش يا كلهم الثلاثة فعايش يا كل واحد واحد يعمل ايه يعمل جسنا يقول الثور الاغمر والأسود هلهم الطور الوبيع بس يعرف مكان الاعداء لانه يغني يسبوني اكله ونعيش امان قال اه كله فاحوته فراه للاسود من ورد الاحمر قال له الطول الاحمر ضلوله برضه مفيش وين اسود زينا كده وفي حيوانات الغابه الطول الاحمر كان يسرد ونسيب اكلو ها كانوا تلات يوم جري على بذيه حالا الثور الأكول وكلت رمضه إلى الثور الأكول وانا متنكر بالترسيان ياربعا فرطت في احد خلاص اذا يوم ما فرط في اخوله خلاص فرط. ما فرطت في اخوله المسلم بل المسلم هالمسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يخذره لا يسلمه لا يخذره ولا يخذره فاعدم يمسينه ايده بالمعونة بس في نقطة اذا اردت ان تقطع ساهر بما يقطع او لو انا عارفه ده انا امال كلامك تبعت لك بقول لك انا مش عايز كلنا المحاضر جنيه حيث اللي هجغل ها من ضمن ايه انا مش انا طالب الشهر ب 940 جنيه وانا عايز تجيب عقد برضه بس مش تكون طب كل ها ربي جلت شرريتا كلنا مرحبنا على جفتك كبين يعني يا ايه خليك حمعيني من الاسباب هزائم المسلمين وحقوق الاندلس الزباحة فركم عدم سماع الحكام للعلمات الامراء يحكمون على الناس ومن الامراء يحكم العلماء. فكريم هارون رشيد فرح المدينة قال لي انا يا, يا من دردية وفات المدينة اريد ان تأتي الي كمي مناقشك في الفقر يعني رأيت في عن النار لا, لا. فقال لناك يا امور المظلمين ان العلم اليه ولا وحد العلم لأحد وانا انا اصل لأبدا بعد فيا عن انصرني تعالوا بالحضور ولا تتاخر فانك ان تاخرت وتخطيت نظام المسلمين احرجتك امام الناس فزق حيث صرخه ليك المسجد امين المؤمنين هل هو انت ال 3 اروح اقول للناس الملك فأمين المؤمنين مباشر حجوات الوصول مجموعة فجاءة ف... عارين الرشيد آخر المسجد آخر الجهر. فلما لم تصل عيناه إلى اللي مالك لك من الزهنة فلما تقوم بشي عشان اغفت الوقت مالك لان النهر في الوكس العالم بسرع عباده واني يقول العالم بسرع ده ايش النهر وعالو اله المنافق ده ايش النهر الله ان يضيء قلوبنا مناورين جميعا يجيء عشان سأمر على في قال مالك حين فيما توقفنا لبارك هل توقفنا يا امامه عندما هو مقدر الوضوء قالوا ان قال لا سوف نتعرف الفرق حمولات سوف اكلوكم عن التعييب حرون مكتبين الاخناف الفرق لو اعتبال المخبير الياه هيا دخلت هيا دخلت سبحان الله ما يطيق الذي ايه يعني <يا حبيبا> ايه ما احنا مالنا بجماعه السؤال الكتاب احنا مالنا بسحب السماء يعني لما الرجل القطط ده ادوني المسلمين الموحدين فمن كانوا عايزين كانوا فيه من الواجب المتعشب ولا ها لكن عايزين اقتلو من المسلمين واحنا كمسلمين كناخدنا ان نفرح وراحت السعدي تحط المضحك كيف افرح كيف تفرح يحط المسلم الموحد ده فينا خالص من حقي والالق الا ها اللي المتحدة اللي قال الامم المتحده على الخمار خلاص اربع خطوات خلف ظهري وانت لك حد بظهري زي المسلمين بكده خلاف احنا مودين عشان ان الاغاغة دو قبل يا ابن ما تخليك واضح سبحان الله هم لا يكنون لنا كل خيص لا أخوة لا يكنونه لنا بل يكنون لنا كل البط والعين بله رب العالمين ثم هذا هذه السلسة التي اتمنى ان تكون فيها السيدة ان شاء الله ورب العالمين هذه القصيدة الرهودة التي تحدث عنها ابو الفقاء الواندي وده شاعر تعاقب سقوط الاندلس قبل عن سقوط الاندلس كان يعني يتنفق لا. ساتر المحدا شب الحق قدامي مايس الحال اللي انا قايله ده انا قبل ده سقوط الاندلس و الحق قدامي دورك يا حاج كان طول الاندلس ده اللي حصل لكل شيء اذا ما تم نقصانه طبعا فلا يغفر بطيب العيش انسانا هي كما ساءت سرى من فره زمن ساءت اجمامه اه اللي تتحق بجنيه يوم يغفر ليس يغفر وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يضاه على حال لها كان اين الملوك زرت ايتان من يمن واين منهم اساميل وتيجان اتى على كل امر لا مرد له فضوا القوم ما كانوا وللحوادث سلوان يسهلها ولا بما حل بالاسلام سلوان دار الكثيرة فأمر الكلام عن الأنبال فمسيح الكثيرة أمر لا هداء له. هو له أحد وانهد تهيانه في للأحد وانهد في كلمة العرب لما قلت ضيان الأنبال تهيان نفسه, نفسه يعني ال ال الأرض لها المسكلة للأحد وحده واحدة ترك حليصية البيضاء من اسف كما بكى لفراق القلب إيمانه على ديار من الاسلام خاليه الاخره ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن الا نواقلك وقربان حتى المحاريب كرسي وهي جامله حتى المنازل كرسي وهي عيدان يا غافلا وله في الشهر موعظه ان كنت في سنه فالشهر احضان إن كنت ناو لثمانيه واحد ما لك قاخرو في بينكم وانتم يا عباد الله اخوانه بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم صامروا في بيوت الكفر عش في بيوت الكفر عسانه. الملوك هذا ما كانوا ملوك فارك الشاعر عن عندك. عند خلوق الكوع الكفرة فقد تراهم حرارة لا دليل لهم عليهم من سياب الزل الوانه من السيابة القلب من كمجم ان كان في القلب اسلام وإيمانه. كان الراجل السقر احداث المسلمين وحال المسلمين وحالثة احنا فيها هذه اكتاة الهزيمه واسلام بعود الاندرج وبالتالي براح فلسطين وبراح اي ارض اسلاميه فعلينا بهذه النقاط الخمس الاسيئة في تقولي الاجتماعي النقطه الاولى اقول لك في امور الوحوال من ناشر وعاشر ومالفة واولاد عن حمل اهم الاسلام لازم تلك اهم الاسلام انا الثانية هل انا اما الحضور مجالس العلم والارتكاب حول العلماء اللي جهل جهه الشهره الايمانيه وشفش الايمان كلها في مجالس العلم اما القريه الثالثه ان تقدم للاسلام الخورا يعني مثلا اضرب بك لا اعمل ايه هل يدرك الاجازه الصيفيه ولما قاعد حمق الجزء المطروحه تحت يهرب جههه عناوين المسلمين في غنبه في أندريكا في أي بأسنا ياره هلين عباد العقل خطافات كلم عنه الاسلام عام بالإستاذ عليك رسك بالإستاذ هم لا إله حتى ما محبوش ده. مش لات يطورها فلا ياره حد الان بالفنج والفنج والمبالعة مش لحسولها للا ليه يلان الله المسلمين مع أخوانهم والمسلمين والمسلمات فهنا بس يشبكم قالوا محنة السلام وعن الاسلام ان شاء الله قالوا محنة او خطر وبالتالي اشرف ان هناك المرحلون بالله رب العالمين يوم الاخرانة ويعيش في الكثات يعيشوا يا ومش مش عنه ثم في الرابعه الرابعة ان اتغلق على كل المشاكل التي يعيش في, في الكلام النيس يا اخوانا مش عايز لفظ الليل ياسلقه منك عبرك مش الله هنجدكم محاضرة عن نف الليل كيف يترك العخر نف الليل شيطان والهوى والناس وغفق على فحجر قولت انا لو صدرت يا استاذ ساعتين بالليل زيادة طول النهار بقى مش عارقة من رجالي لا ان صدرتهم لله ربك الله تعالى اي اي او اي اقدرت ويوضيت المعتنة على ان يعينك رب العباد سبحانه تعالى على مأسة به يجوه لأن الله لا يكلفك ثمن فقط. جرب الآن ايش ركعين قبل الفجر شوي. وبعدين خليه اربعه وبعدين ستة. وبعدين قبل وبعد الفجر نص ساعة وجلسوا قراص. وبعدين أربع ساعة. وبعدين ما خلاه ثلاثة أيام رح للتدريجيه مؤقتة للتدرجية إذا توصل ان شاء الله. المحافظة على صلاه الجماعه في المسجد مهمة. احد الصالحين لا يترك جماعة في اللي. في الحقيقة الظهورة وعطل عطلة عشرة لف على الكوفة كلها زي الناس العشاء العشرة وقفلت الجوانه والله يعني ايه اكتشاوات قد سولة طلب الجوانه اكتشاوات عشرين العشاء العشرة وعشرين مروا ومات مات. أننا قوما يركبون خيولا دوماً إحساناً قرية ومجرد وهو ركب حصره وعايز لحصانهم مش آسخ هل هو أفرح بالصرف الحجة بل أن هنا لأنك لن تصل يماناً للعشاء الليلة برضي وانا حصرة عظيم تبعى الضمانين لا يبقى المواوظه على الصلاه الرائعه عن السعود المساله دي لا لا لا لا لا بد انها تفقد أنه السكينتها تفتح كلمتين واحد يروم كده قلت يعني هذه السياسه دي لا طيب الامر الخاص الاقيم من حولي اللهم الله بالقول المعروف و عن المنكر وبقدر تحمل المسلمين الله ناصر الاسلام و عبد المسلمين اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك يا العالمين اللهم يسر لنا الرزق في سبيلك او موتا في سبيلك يا اكرم الاكرمين اللهم احببنا على الطاعتين اللهم بارك على في الصيام على الصوم الحمد لله من صلّى وسَلَّمَ الحَدِينَ فَاتَّخَذَ الْقُرآنَ صلّى الله علَي سيدنا وصحبه الله لكم مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله في محاضرة إن شاء في الساعة سبعة مساءً لأخونا الدكتور جمال عبد الهادي أكرم الله فلذنا سنوين إن شاء الله شكر الله لكم يا الله والسلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله